محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى وقد انتهينا بفضل الله وقد انتهينا بفضل الله من تدارس باب الطهارة او كتاب الطهارة من هذا المتن واليوم نبدأ الدرس التاسع من دروس الفقه في هذا المتن المبارك ان شاء الله تعالى ونبدأ كتابا جديدا هو من أهم كتب هذا المصنف ومن أخطرها وأكثرها أهمية ألا وهو كتاب الصلاة والصلاة قيل في أصلها اللغوي أقوال كثيرة جمعها مع بعض التفصيل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب له آخر هو كتاب نيل الأوطار شرح منتقل الأخبار من كلام سيد الأخيار فذكر أقوالا كثيرة في الاشتقاق اللغوي للفظة الصلاة ولكن أشهر هذه الأقوال وأرجحها والقول الذي عليه جمهور أهل اللغة وأهل العلم هو أن الصلاة بمعنى الدعاء وذلك أن كثيرا من الألفاظ الشرعية كان لها عند العرب أصول لغوية فلما جاء الإسلام مخاطبا لهم بلغتهم التي يعرفونها ذكر هذه الألفاظ وأضفى عليها معاني اصطلاحية جديدة فسار لهذه الألفاظ معنى لغوي وآخر اصطلاحي شرعي وذلك مثل الفاضي الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها فكل هذه لها أصل لغوي معروف ولها معنى اصطلاحي جاء به الإسلام واعلموا حفظكم الله وبارك فيكم أن الصلاة هي عماد الدين وركنه الركين والحصن الحصين الذي يلجأ إليه المرء المسلم ويتترس به من الفتن والشهوات مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والصلاة هي عماد الدين لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فسمى الصلاة عمودا لهذا الدين ولا يقوم الفصطات إلا بعموده فإن أزيل العمود سقط الفصطات وتهدم فكذلك أمر الدين إذا أزيلت الصلاة تهدم الدين كله والصلاة هي أول الواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى على هذه الأمة في وقت إسراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القصة المعروفة قصة الإسراء التي رواها لنا الشيخان في صحيحيهما وفيها فرض الصلاة والصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت صلح عمله كله وإذا فسدت فسد عمله كله والصلاة أيضا هي آخر عرى الإسلام انتقاضا مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنقضن عرى الإسلام عروة عروة فإذا انتقضت عروة تشبت الناس بالتي تليها فأولها انتقاضا الحكم وآخرها انتقاضا الصلاة وهذا أمر مشاهد في هذه العصور المتأخرة التي نعيش فيها حيث انتقضت عرى الإسلام عروة عروة فكان انتقاض الحكم هو السبيل إلى انتقاض هذه العرى وما زالت الصلاة لم تنقض ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبضنا إليه قبل أن يتحقق هذا الوعيد النبوي الذي لا يخلف والصلاة كما تعرفون وردت في القرآن الكريم في آيات كثيرة مقترنة بذكر الله سبحانه وتعالى فقوله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر وقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري ومقرونة بالصبر واستعينوا بالصبر والصلاة ومقرونة بالزكاة في آيات كثيرة فيها الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهكذا قرنت أيضا بعمال من أعمال البر كثيرة والصلاة واجبة على المكلفين في جميع حالاتهم في حضرهم وسفرهم وفي سلمهم وحربهم لا تسقط عنهم الا بالاعذار الشرعية المعروفة التي سوف نتطرق لبعضها قال الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلات الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وحديث عبد الله بن عمر في الصحيح الذي فيه أن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان فيه أركان الإسلام الخمسة لهذا لهذه الأسباب والمقدمات التي ذكرناها كلها كان لمن يترك الصلاة حكم خاص في الفقه الإسلامي فتكلم الفقهاء حول حكم تارك الصلاة وأفاضوا في الحديث عن هذا الموضوع الشائك إفاضة كبيرة واختلفوا على أقوال ثلاثة فقال بعضهم أن تارك الصلاة لا يكفر ولكنه يفسق وذلك هو قول جمهور السلف والخلف وهو قول الإمام مالك والإمام الشافعي وقالوا بوجوب استتابة تارك الصلاة فإن لم يتب يقتل حدا كما يقتل الزّان المحصن، والقول الثاني هو قول مجموعة من الصحابة كثير من الصحابة عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب وغيرهم، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه، وقول عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وغيرهم، وهو أن تارك الصلاة يكفر، فيق فيستتاهب بطبيعة الحال ويقتل كفرا لا يعني يقتل ردة لا حدا والقول الثالث عند أبي حنيفة وأهل الكوفة بصفة عامة وهو أيضا قول الإمام المزني صاحب الشافعي وهو أن تارك الصلاة لا يقتل بل يعذر ويحبس حتى يصلي ولكل واحد من هذه الأقوال وهذه الفرق أدلته خصوصا الفريقين الأولين أما القول الثالث فهو بعيد لكل من هذين القولين أدلته الشرعية ولا شك أن هذه المسألة من أكثر المسائل وأصعبها ومن المسائل التي لا يجوز الكلام فيها والقول فيها إلا بعلم ولا أقول بعلم قليل بل لا بد من التبحر في الأدلة الفقهية الصحيحة وفي الأصول الفقهية المعتمدة وفي مقاصد الشرع المعتبرة لكي يتمكن الإمام المجتهد من أن يحكم بحكم مطلق في هذه المسألة وبترجيح بين هذه الأقوال ولكن ما نقوله هو أن أدلة الفريق الثاني القائل بكفر تارك الصلاة هي أدلة قوية وعضدتها أحاديث نبوية صريحة في مدلولها ولا يتأتى تأويلها إلا بصعوبة وجهد من هذه الأدلة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه لنا بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر الحديث صحيح رواه أصحاب السنن والإمام أحمد ودليل آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الصلاة يوما فقال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 الهيثمي في المجمع رجاله ثقات. وتكلم الإمام القيم رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فقال وذلك أن من اشتغل بأمر آخر عن الصلاة وتركها وتهاون في أدائها فهو إما أن يكون الشاغل له عن الصلاة ماله أو ملكه أو رئاسته أو تجارته فإن كان الشاغل له ملكه فهو يحشر مع فرعون وإن كان الشاغل له ماله حشر مع قارون وإن كان الشاغل له رئاسته حشر مع هامان، وإن كان الشاغل له تجارته حشر مع أبي بن خلف وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحابه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة هذا الأثر رواه لنا الإمام الترمذي والإمام الحاكم وسكت عليه الحافظ ابن حجر عندما ذكره في كتاب التلخيص وهو كتابه تلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير وهو كتاب في التخريج ومن أحسن الكتب في تخريج أحاديث كتب الفقه خرج فيه أحاديث كتاب سراج الدين بن المنقن المسمى بالبدر المنير في شرح الوجيز الكبير وهو كتاب في الفقه الشافعي للإمام الرافعي فإذن هذا الحديث هذا الأثر صحيح إن شاء الله وأدلة أخرى كثيرة منها الحديث أيضا المروي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة وكان جديرا بنا أن نبدأ بهذا الحديث فقد رواه الإمام مسلم ورواه أصحاب السنن إلا النسائي فإذا هذه الآثار والأدلة الظاهر منها كفر تارك الصلاة ولكن المسألة كما قلت لكم تحتاج إلى تحقيق وتحرير ليس هذا مجال ذكر ذلك التحرير ولمن أراد التوسع في أدلة الفريقين فعليه برسالة الصلاة للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وهي المطبوعة بعنوان الصلاة وحكم تاركها فقد فصل فيها وتوسع كما هي عادته وأتى بأدلة الفريقين وبما يصلح للاحتجاج من الأدلة عند الفريقين فهذه إذن نبذة يسيرة عن الصلاة وأهميتها قدمنا بها بين يدي كلامنا عن كتاب الصلاة من متن الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول الإمام الشوكاني كتاب الصلاة قال أول وقت الظهر الزوال وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى في الزوال وهو أول وقت العصر وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية وأول وقت المغرب غروب الشمس وآخره ذهاب الشفق الأحمر وهو أول العشاء وآخره نصف الليل وأول وقت الفجر إذا شق الفجر وآخره طلوع الشمس ومن نام عن صلاته أوسها عنها فوقتها حين يذكرها ومن كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها والتوقيت واجب والجمع لعذر جائز والمتيمم وناقص الصلاة او الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير واوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب انتهى كلام الامام الشوكاني واول كلامنا اذا في هذا المتن هو الحديث عن مواقيت الصلاة ونتحدث وقبل أن نتحدث عن مواقيت الصلاة بتفصيل نذكر حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهما تفصيل هذه الأوقات وهما العمدة في الباب إلى جانب أحاديث أخرى فيها زيادات أو توضيحات أو روايات مغاهرة للروايات التي سنذكرها. فالحديث الأول عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصله فصل الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصل العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصل المغرب حين وجبت الشمس طبعا الحال لا تكتبوا هذا الحديث لانه حديث طويل وفيه فقط تفصيل الموقيت او اوقات الصلاة بما سنذكره بعد ان شاء الله انما نذكر لكم الحديث كما هو ثم بعد ذلك نفصل ونشره قال فصل المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي فصل العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصلي فصل الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصلي فصل, فصل الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه العصر فقال قم فصلي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصل العشاء ثم جاءه حين أسفر جدا فقال قم فصلي، فصل الفجر ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه وقال الإمام البخاري هو أصح شيء في المواقيت هذا الحديث الأول والحديث الثاني مروي عن عبد الله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 ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس الحديث رواه مسلم فقوله أول وقت الظهر الزوال وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى في الزوال معنى هذا تعيين لوقت الظهر ووقت الظهر إذن بدايته من الزوال بمعنى حين تبدأ الشمس في الزوال عن كبد السماء فهي تكون متوسطة في كبد السماء ثم تزول تبدأ في الزوال فهذا أول وقت الظهر وآخره حين يصير ظل الشيء مثله هذا هو آخر وقت الظهر ووقت الظهر كما تعلمون أفضل صلاة هي الصلاة لأول الوقت وهذا عام ولكن هناك خصوصات أو هناك حالات تخص هذا العموم منها وقت الظهر عند شدة الحر فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم هو حديث متفق عليه وذهب الجمهور إلى القول بهذا الحديث والقول باستحباب الإبراد بالظهر عند شدة الحرف فهذا إذن حديث يخصص عموم الأحاديث الدالة على أفضلية الصلاة في أول الوقت وبهذا القول كما قلنا قال الجمهور أبرد بالظهر كما يقال مثلا أنجد وأتهم بمعنى بلغ نجدا أو بلغت تهاما فأبرد بمعنى بلغ البرودة أي تحرى البرودة وابتعد عن وقت الحرارة وآخر وقت الظهر هو نفسه أول وقت العصر فأول وقت العصر إذن عندما يصير ظل الشيء مثله ودل حديث جبريل كما قال بعض اهل العلم على ان ما يتسع في هذا الوقت لصلاة اربع ركعات فهو مشترك بين الظهر والعصر ذلك ان اخر وقت الظهر ان جبريل عليه السلام جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صار ظل الشيء مثله فامره بالصلاة بصلاة العصر وفي مكان آخر هو الوقت ذكر له أن هذا الوقت هو وقت انتهاء صلاة الظهر فدل على أن هذا الوقت مشترك بين الظهر والعصر وأجيب عن هذا القول بإجابات منها أن وقت مصير الشيء ظل الشيء مثله هو آخر وقت الظهر وعنده يبدأ وقت العصر وأما نهاية وقت العصر فقد ورد في الحديث الذي ذكرت لكم وهو حديث عبد الله بن عمر بن العاص أن وقت العصر ما لم تصفر الشمس وفي رواية أخرى عند مسلم من حديث بريدة والشمس بيضاء نقية ومن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه والشمس مرتفعة وكذلك حديث آخر بنفس المعنى هذه الأحاديث كلها بنفس المعنى من حديث أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله أي إلى مسكنه في أقصى المدينة والشمس حية وهذا حديث متفق عليه فدل إذن هذا كله على أن وقت انتهاء صلاة العصر هو ما دامت الشمس بيضاء لم تصفر بعد وسيأتي الكلام عن وجه الجمع بين هذه الأحاديث والأحاديث التي فيها أن, الصلاة أن وقت كل صلاة هو إلى وقت الصلاة المقبلة وحديث الآخر الذي فيه أن من أدرك ركعتان من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر سائر الحديث عن هذا هذين الحديثين ووجه الجمع بينهما وبين هذه الأحاديث المعينة لوقت العصر أما وقت المغرب فأكّد حديث جبريل الذي ذكرناه على أن وقتها هو أول وقتها بطبيعة الحال هو غروب الشمس هذا واضح وأكد هذا الحديث على أنه يستحب المبادرة بصلاة المغرب في أول وقتها وهذا عام بطبيعة الحال في جميع الصلوات ولكنه أوكد في صلاة المغرب يدل على ذلك حديث رافع بن خديج أنه رضي الله عنه وحديث متفق عليه أنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله وهذا كناية عن بقاء بعض الضوء أو بعض النور النبل هي السهام العربية المعروفة بمعنى أنهم ينصرفون من صلاة المغرب وما زال أحدهم يبصر مواقع نبليه، اي اذا ارسل سهما ابصره حتى وقوعه فهذا دليل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يواظبون على صلاة المغرب في اول وقتها لذلك ذهب بعض اهل العلم وهم الشافعي في قول له في القول القديم له ان صلاة المغرب هي تبدأ عند غروب الشمس وتمتد إلى الوقت الذي يكفي لأذان وإقامة وصلاة خمس ركعات أي ثلاث ركعات المغرب وركعتين للسنة فقال هذه فقط هي وقت المغرب وبطبيعة الحال عرضه الجمهور والدليل مع الجمهور فالراجح بطبيعة الحال هو أن صلاة المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر الذي هو أول صلاة العشاء ودليل رجحاني القول بأن آخر صلاة المغرب هو مغيب الشفق الأحمر الأحاديث الكثيرة والصحيحة التي فيها أن آخر صلاة المغرب آخر وقت صلاة المغرب هو مغيب الشفق الأحمر وأحاديث كثيرة وقال بصحح هذه الأحاديث جمع من الأئمة منهم ابن خزيمة والخطابي والبيهقي وذهب إليه كثير من أهل العلم وأجاب عن قول الشافعي بأن حديث جبريل جاء يعني في كان في مكة والأحاديث الأخرى التي فيها التعين بمغيب الشفق الأحمر هي أحاديث متأخرة وهي أصح إسنادا منه وبأجوبة أخرى متعددة أجابوا بها عن حديث جبريل وعن من ذهب به إلى القول بأن توقيت صلاة المغرب لا يمتد حتى مغيب الشفق الأحمر قولي يعني حديث الجبريل ذلك لأن في حديث الجبريل أنه ذكر فيه أول كل وقت كل صلاة وأخره إلا وقت المغرب فإنه في اليوم الأول صلاها أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاتها في مغيب الشمس وفي اليوم الثاني أمروا أيضا بالصلاة في نفس الوقت فلهذا استدل من استدل لكي يذهب إلى القول بأن وقت صلاة المغرب لا يمتد إلى الشفق الأحمر وهذا بطبيعة الحال قول مرجوح على ما يظهر أما وقت صلاة العشاء فجاء في حديث أبي برزة الأسلامي الذي ذكرت لكم أوله والحديث متفق عليه جاء فيه وكان يستحب أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أعتم النبي اي دخل في العتمة في العتمة اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال انه لوقتها لولا أن اشق على امتي حديث رواه مسلم وهذا ايضا حديث يخصص عموم الحظ على صلاتي الصلوات كلها أو تأدية الصلوات كلها في أول الوقت فالمستحب والأفضل هو تأدية صلاة العشاء في عند نصف الليل أو في آخر وقتها بطبيعة الحال إذا توفرت شروط معينة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل هذه هي سنته فكان إذا أبطأ الناس صلاها متأخرا وإذا أسرع وصلاها في أول وقتها فهذا الذي يجب كذلك لا شك أن تأديتها في جماعة أولى من تأديتها منفردا في آخر الوقت إلى غير ذلك من الأشياء التي يجب مراعاتها عند القول باستحباب تأدية الصلاة الأيشاء في آخر وقتها أما وقت الفجر فجاء في تعيين الفجر أولاً أحاديث بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيينا وافيا شافيا الفجر الذي يجب فيه تأدية الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الفجر فجران فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام هذا حديث رواه ابن خزيمة والحاكم وعند الحاكم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه زاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق وفي الآخر إنه كذنب السرحان, السرحان والذئب فهذا تبيين وافي لما يسمى بالفجر الكاذب والفجر الصادق فالفجر الصادق الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة الفجر الصادق بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يذهب مستطيلا في الأفق وأما الفجر الكاذب يكون قبله وهو بداية نور يظهر شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كذان بالسرحان أي كذيل ذئب يظهر في أوله ولكنه ليس الفجر الحقيقية الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة وإنما هو فجر كاذب، وهذه الأمور لا تعرف إلا بالمشاهدة ولا يمكن معرفتها هكذا نظريا بد من المشاهدة للتعرف عليها وهذا ما قاله مثلا صديق خان في شرحه على الدرة البهية مسمى الروضة الندية قال هذه أمور تعرف بالمشاهدة وجاء بعد معرفتنا لتوقيت الفجر جاء أن صلاة الفجر جاء فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم هذا مروي في السنن ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح معناها أيضا أسفروا بالصبح أي أخروا الصبح حتى يظهر النوره جليا واضحا فهذا هو المسمى بالإسفار وضده التغليس ومعناه صلاة الفجر في الغلس الغلس هو ظلمة آخر الليل وهو بطبيعة أول الحال أول وقت الفجر فاختلف العلماء بطبيعة الحال في الأفضل ولا شك أنهم متفقون على جواز الاثنين جواز التغليس وجواز الإسفار إنما الخلاف في أفضلية أي منهما هل التغليس أفضل أم الإسفار فذهب الأحناف إلى أفضلية الإسفار وذهب أيضا بعض أهل العلم الآخرين إلى ذلك مستدلين بهذا الحديث الذي ذكرته لكم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم ولكن أجاب عنهم عليهم أجاب أهل العلم الآخرون بقولهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر على صلاته بغلس وأنه صلى صلاة واحدة مسفرا ثم استمر بعد ذلك يصلي بغلس وهذا حديث أخرجه أبو داود من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفر بالصبح مرة ثم كانت صلاته بعد بغلس حتى مات لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى وجه الجمع بين هذين الحديثين أن المطلوبة هو أن تبدأ الصلاة بغلس ثم تخرج منها بإسفار وذلك كناية عن الإطالة في الصلاة وهذا وجه من وجوه الجمع بين هذه الحديث فتبدأها بغلس وتنهيها مسفرا بحيث تخرج منها وأنت ترى بعض النور بحيث يرى البعض البعض الآخر بنور الصبح أو بنور الشمس التي كادت أن تشرق فهذا وجه من أوجه الجامعة ذكره ابن القيم وذكرت وجوه أخرى للجمع بين هذه الأحاديث المتعارض ظاهرها فهذا آخر الكلام عن أوقات الصلوات قال المصنف ومن نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها ومن نام عن صلات عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها وهذا أمر معروف دلت عليه الأحاديث الصحيحة منها حديث أنس عند البخاري ومسلم وغيرهما وحديث أبي هريرة أيضا عند مسلم وغير ذلك في غيرها من الأحاديث وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز أقم الصلاة لذكري فهذا دليل واضح لا يحتاج إلى مزيد تفصيل في على قول الإمام الشوكاني إن من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها أما زيادة تذكر في بعض الروايات وهي زيادة فذلك وقتها يعني حين يذكرها فذلك وقتها هذه الزيادة ضعيفة هذه الزيادة ضعيفة ومن كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ومن كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة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 إذن هذا الحديث فيه أن من أدرك ركعة واحدة كاملة بطبيعة الحال بسجودها وركوعها وقيامها قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك صلاة الفجر أما قول الشوكاني ومن كان معذورا أي اشتراطه أن يكون هذا لصاحب الأعذار فذلك لكي يجمع بين هذا الحديث وبين أحاديث النهي عن الصلاة عن صلاة العصر بعد اصفرار الشمس ذلك أن ذكرت لكم أحاديث فيها أن آخر وقت صلاة العصر هو اصفرار الشمس وأن صلاة العصر ممتدة حتى ما دامت الشمس بيضاء نقية أو ما دامت الشمس حية أو ما دامت الشمس مرتفعة على الروايات التي ذكرت لكم فلكي يجمع بين هذه الأحاديث وحديث والحديث الذي بين يدينا الذي فيه إدراك صلاة العصر بإذراك ركعة واحدة قبل مغيب الشمس قال الشوكاني إن هذا في أصحاب الأعذار ويشعر بذلك ويؤكده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك فإن لفظة أذرك تفيد وتشعر أن هذا إنما هو للمعذور الذي عنده عذر معين جعله يتأخر عن صلاة العصر حتى اقترب مغيب الشمس فلما اقترب مغيب الشمس قام فصل ركعة واحدة فأدرك بها صلاة العصر ولا شك هذا لا يتنافى مع قولنا إن الأفضل والأتم والأقرب إلى السنة وإلى الأحاديث الصحيحة الواضحة هو صلاة العصر تأدية صلاة العصر في أول وقتها وقبل أن تصفر الشمس أما أداؤها في آخر الوقت يعني قبل مغيب الشمس فهذا أمر منهي عنه خصوصا وقد ورد حديث شديد اللهجة في الذين يفعلون ذلك وهم المنافقون فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الثابت في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني بين قرني الشيطان قام ينقرها قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا وكذلك هي صلاة بعض الأمراء الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لأبي ذر كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم إماتة للصلاة يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها قلت فما تأمرني قال صلي الصلاة لوقتها إلى آخر الحديث المعروف وقد يأتي الكلام عنه في باب آخر فهذا قوله ومن كان معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها قال والتوقيت واجب وهذا واضح التوقيت واجب قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا والأدلة على ذلك اكثر من ان نفصلها او نذكرها في هذا المجلس والجمع لعذر جائز والجمع لعذر جائز الجمع المعني به بطبيعة الحال هو الجمع بين صلاة الظهر والعصر او الجمع بين صلاة المغرب والعشاء فهذا هو الوارد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى للمسافر فقد رخص الله سبحانه وتعالى للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وأن يجمع بين المغرب والعشاء في وقت أحد منهما بطبيعة الحال وهذا سوف نكره إن شاء الله في باب السفر. أما في الحضر فيرخص فيها لأهل الأعذار ممن مثلا كان مريضا ولا يتأتى له أن يصلي الصلاتين في منف يعني مستقلتين كل واحدة في وقت معين فهذا يجوز له أن يجمع بينهما أما الصلاة لغير عذر فلا دليل عليها وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو حديث في الصحيح قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع لغير مطر ولا سفر هذا الحديث قال جمهور أهل العلم أن معناه الجمع الصوري معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في غير مطر ولا سفر أي بدون عذر جمعا صوريا ذلك بأن يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها ثم يصليها ثم بعد ذلك يصلي العصر في أول وقتها فهذا في حقيقة الأمر ليس جمعا لأنه صلاة تأدية للصلاة في وقتها، تأدية للصلاة الظهر في وقتها، وتأدية للصلاة العصر في وقتها، وليس جمعا لأن الجمع الذي نتحدث عنه ونتكلم عنه والذي اشترطنا أن يكون لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو غيرها، هذا الجمع هو الذي يكون تأدية للصلاتين معا في وقت أحدهما، بأن تؤدي الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر وهكذا. قال والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير. المتيمم هذا معروف وناقص الصلاة بمعنى الذي عنده عذر أو مرض معين يجعله عاجزا عن تأدية ركن من أركان الصلاة أو الطهارة ناقص الطهارة أيضا الذي عنده عذر معين يجعله لم يؤدي الطهارة كاملة. بأن لم مثلا لم يستطع أن يوصل الماء إلى عضو من أعضائه أو غير ذلك من المسائل التي ذكرت في أبواب الطهارة فهؤلاء يصلون كغيرهم من غير التأخير يصلون كغيرهم من غير تأخير وهذا القول هو الظاهر من الأحاديث لأن هؤلاء المتيمم وناقص الطهارة وناقص الصلاة هؤلاء كلهم داخلون في عموم المخاطبين بالأحاديث التي تحض وتأمروا بصلاة الوقت بتأدية الصلاة في أول وقتها ولا دليل البتة على إخراجهم من هذا العموم يعني من قال بأن هؤلاء يخرجون من هذا العموم فعليه الدليل عليه أن يأتي بالدليل ولا دليل يعني كثير من الفقهاء يقولون أمثال هؤلاء مثلا المتيمم عليه أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها لعله يجد ماء فيتوضأ في به مثلا أو فرقوا بين الراجي لزوال العلة والآيس منها يعني الذي يرجو مثلا أن يحصل على الماء في آخر الوقت والذي يأس من الحصول على هذا الماء إلى غير ذلك من التفريعات وهذه كلها لا دليل عليها قال وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب أرجو أنكم ما زلتم قادرين على تتبع ما نقوله أكثرتم من ذكر الأدلة ومن ذكر الأحاديث وغيرها ولكن لا حرج إن شاء الله فهذه مسائل أدلتها يجب أن تعرف وإلا فإذا ذكرنا المسائل من غير دليل أو اكتفينا بذكر دليل واحد واجتزأنا به عن ذكر الأدلة الأخرى فهذا قد لا ينفع خصوصا وأن الروايات كل واحدة منها تأتي بمزيد من العلم غير متوفر في الرواية الأخرى السابقة فلا حرج من ذكر هذه الأدلة والتفصيل فيها أوقات الكراهة ذكر المصنف هنا ثلاثة أوقات من أوقات الكراهة هي وقت بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب وهناك وقتان آخران هما وقت طلوع الشمس خاصة ووقت غروبها خاصة فهذه في مجموعها تعطينا خمسة أوقات قال بعض أهل العلم هذه خمسة أوقات منهي عن الصلاة فيها اثنان منها أوكدوا من الثلاثة الأخرى الاثنان يعني بهما وقت طلوع الشمس خاصة ووقت غروبها خاصة ثم الثلاثة الأخرى هي أوقات ممتدة بعض الشيء هي وقت ما بعد الفجر حتى طلوع الشمس ووقت الزوال هذا معروف ووقت ما بعد العصر حتى الغروب هذه كلها أوقات قراهة وردت الأحاديث ولا داعي لذكرها أحاديث معروفة على المنع من تأدية الصلوات فيها وبطبيعة الحال فالمنهي هنا عنه هو النوافل المطلقة النوافل المطلقة هي التي ورد النهي عن أدائها في أوقات القراهة هذه والعلة كما جاء ذلك في الحديث هو النهي عن التشبه بعباد الشمس وهذا كما تعرفون أصلا عظيم جدا من الأصول التي بني عليها الإسلام وهي النهي عن التشبه بالكفار في كل حركاتهم وسكناتهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم وفي غير ذلك فالأحاديث في ذلك كثيرة جدا جدا ولمن أراد أن يستقصيها ولا شك أنكم تعرفونها هذه المسألة جيدا من أراد أن يستقصي المسائل التي المسائل الفقهية الشرعية التي جاءت يعني جاء الشرع بها بالنهي عن التشبه بالكفار عليه بالكتاب القيم لشيخ الإسلام بن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم أو كتب أخرى متعددة منها كتاب الشيخ أحمد بن الصديق رحمه الله تعالى الاستنفار لغزو التشبه بالكفار بتحقيق تحقيق عبد الله التليدي، وكتاب يعني جمع أيضا فصولا كثيرة ومسائل فقهية متعددة جاء فيها النهي عن التشبه بالكفار. فهذه المسألة أيضا في النهي عن عباد الشمس. لأن عباد الشمس يرقبون الشمس عند طلوعها. ويرقبونها عند وقت الزوال حين تكون في كبد السماء ويقبونها عند بها فتكون هذه أوقات عبادتهم لها فسدا لهذه الذريعة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتناب الصلاة في هذه الأوقات وبقيت هنا مسألة معروفة ولعلكم تعرفونها هي مسألة أداء الصلوات ذوات الأسباب في أوقات الكراهة فذهب كثير بعض أهل العلم إلى أن هذا هذه يعني هنا هذه المسألة هي مسألة أصولية معروفة هي مسألة تعارض عمومين فمثلا صلاة تحية المسجد هي صلاة لها سبب يعني تحية المسجد هذا سبب لهذه الصلاة فصلاة تحية المسجد تعارضت مع وقت من أوقات النهي فهذا عموم يعارض عموما آخر عمومه الحظ والأمر بتحية المسجد وأن لا يجلس أحدنا عند دخول المسجد حتى يصلي ركعتين هذا العموم تعارض مع عموم النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة فذهب العلماء بطبيعة الحال إلى كثير من الأوجه للترجيح بين أحد العمومين أو ذهب بعضهم إلى التخير وغير ذلك وذهب وذهب الآخرون وهو القول الراجح إن شاء الله تعالى وهو قول الإمام الشافي ورواية عند الإمام أحمد ذهبوا إلى أن الصلوات ذوات الأسباب مثل تحية المسجد مثلا تصلى مطلقا في أوقات الكراهة ولمن أراد أن يتوسع في هذه المسألة فعليه بالتفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في هذه المسألة ورجح بطبيعة الحال هذا القول الذي قلناه لكم واستدل على هذا الترجيح بأدلة شرعية متعددة فمن أراد التوسع فعليه بهذا البحث القيمي الذي أطال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية أن نفس كثيرا وفصل تفصيلا شيقا فهذا آخر ما نذكره في شرحنا لهذا المتن من كتاب الصلاة وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ما كان في كلمتي هذه من حق فمن الله ورسوله وما كان فيها من خطأ أو مجانبة للصواب فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء فإن كانت هناك استفسارات أو إضافات فتفضلوا مشكورين السلام المذكورة في الشرع أو التي دل عليها الأحاديث ذلت عليه الأحاديث هي السفر طب المعروف والمطر والمرض هذه هي الأعذار التي أعرف أنا والتي هي مذكورة في الأحاديث وقاسب طبيعة الحال آخرون فقال مثلا شدة الحار أيضا عذرون في الجمع وغير هذا يعني قاسوا أشياء متعددة من الأعذار التي يمكن أن تقاس على المرض أو المطر ولكن هذه كلها لم يرد فيها دليل إنما الدليل ورد في المرض والمطر والسفر الله أهلا هذا ليس تأسفاً إنما هذا لأن هذا الحديث هو صحيح لا شك في ذلك ولكنه يعارض عمومات من الشرع معروفة جداً وهي أن الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مداوم على الصلاة في أول وقتها صلاة الظهر في في وقتها المعروف وصلاة العصر في وقتها المعروف والأدلة كلها الشرعية من أحاديث وغيرها تدل على أن صلاة الظهر في وقت معين وصلاة العصر في وقت معين فالجمع لغير عذر خصوصا وأن هذا فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس سنة قوية له بل هو سنة فعلية فللجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى والعمامات الأخرى وجب المصير إلى هذا التأويل أو إلى غيره من التأويلات أيوه لكن جمهور أهل العلم قالوا أنه لا يجوز الجمع لغيره سلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هذا تعقيب نطيف على ما ذكره أخونا أبو محمد حفظه الله وبارك فيه في مسألة الجمع بين الصلاتين في الحضر وذلك أن القول الذي قاله قول مرجوح كما ذكر الأخ الذي ناقشه أما قوله إن هذا القول هو قول الجمهور فالجواب أن الجمهور ليس بحجة وقد خالف هؤلاء الجمهور خالف هؤلاء ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن القصار هؤلاء أئمة المدينة وأيضا خالفهم ابن المنذر وجماعة من أهل الحديث وهذا القول بالجمع بين الصلاتين والحضر من أجل العذر هذا القول نصره شيخ الإسلام نتيمية رحمه الله وأطالت النفس في الرد على المخالفين وأيضا نصره من المتأخرين أحمد بن الصديق الغماري وألم فيه جزء نفيثا وهو إزالة الخطر عن من جمع بين الصلاتين بالحضر وأما ما قاله الأخ بارك الله فيه من أن العمومات الكثيرة الشرعية تجعلنا نؤول الجمع بالجمع الصوري هذا كلام فيه نظر وذلك أن الخاص يقضي على العام وإذا تعارض خاص وعام أخذنا بالخاص وتركنا العام هذا ما تقرر عند الأصوليين والأحاديث الواردة في الباب كثيرة جمعها أحمد بن سطير في رسالته التي, ذكرته أو في جزئه التي ذكرت وفي جزءه التي الذي ذكرته الآن ومن أهم هذه الأحاديث ما رواه ما رواه الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد في المسند والبخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا أبو داود وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعفر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر قال عبد الله بن شقيق فحات في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته وذلك يدل على أن أبا هريرة مع ابن عباس في ذلك وفعل الصحابي يؤيد روايته فكن عباس رضي الله عنهما لما كان يدرد في المسجد وجاءه رجل فجعل يقول أصلاة الصلاة من أجل صلاة المغرب غضب ابن عباس بعد مدة وقال له أتعلمني السنة لا أملك وبين له أنه جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المغرب والعشاء غير سفر ولا مطر وهذا ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقيما غير مسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال رجل لمن عمر لم ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك قال لألا يحرج أمته إن جمع رجل رواه عبد الرزاق وأيضا رواه عبد الرزاق رحمه الله المصنف قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جد به السير أو حزبه أمر جمع بين المغرب والعشاء وهذا رواه عمر رضي الله عنهما كذلك وهذا يؤيد ما تبقى عنه رضي الله عنهما أجمعين هذا ما أردت أن أقوله في هذه المسألة لأهميته كما أن الجمع الصوري هو من الحرج على الأمة كما قال شهد الإسلام والتيمية رحمه الله وذلك أن الذي سيدقق حتى يبقى آخر وقت من الظهر ثم يدقق حتى يأتي إلى آخر وقت من العصر فهذا سيتحرج أشد الحرج هذا سيتحرج أشد الحرج والمقصود هو رفع الحرج لا و... لا تركه هذا ما يتعلق بهذه المسألة أما قول الأخ الكريم إن الجمهور على أن تارك الصلاة غير كافر فهذا في نظر فذكر ابن حزم رحمه الله أن إجماع الصحابة رضي الله عنهم كان على أن تارك الصلاة كافر خارج من الدين وهذا الإجماع كذلك ذكره الإمام الإمام ابن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة هذا ما أردت أن أبينه وجز الله الأخان أبا محمد المراكشي وبارك فيه وأسأل الله عز وجل أن في بقية الدروت والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى لقاء آخر والله أعلم قاله بلسانه أبو محمد الأثري عفى الله عز وجل عنه يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى وعفن به قلبي من الشيطان يسر به أمري وأنب مآربي وأجر به جسدي من النيران واحطط به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأفلحشاني واتشب به ضري وحقق توبتي واربح به بيعي بلا خسراني طهر به قلبي وصف شريرتي اجمل به ذكري وآل مكاني واقطع به طمعي وشرف همتي تسر به ورأي وأحيي جناني اشهر به ليلي وأضم جوارحي اشبر بفض دموعها اجفاني